وَالَّاتِي يَكِثْنَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيان فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما تهبت على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم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 واختدنا لهم عذابا أليما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُ النِّسَاءَ كَرْهَا وَلَا تَعْبُدُوا غِنَى لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُ النَّاسَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَا بِفَاحِشَةٍ مبينة في المعروف فان كرهتم وجود نفسا ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا